بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّنُوا نِعْنَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ تَمَتَّعُ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إلَى النَّارِ قُل لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُنفِقُ مِنْ مَا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 الذي خلق السماوات والارض وأنزل من, وانزل من السماء ماء فأخرج به فاخرج به من الثمرات رزقا لكم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 وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن وَإِذْ قَالَ إِلَى رَاعِيهِمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنَ وَجَنُبِنِ وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسَ فَمَن يعاني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم ربنا انني اسكنت من أيتك المحرم ربنا ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكون ربنا إن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 سميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن دريتي. ربنا وتقبل دعاء ربنا اوفر لي يوم يقوم الحساب